ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتق الله الذي إليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضآ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 من الذين يحددون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين كتب اللهنا أغلبا نا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم